حكم الاستفتاء. الاستفتاء لا يجوز والزهاد لالاستفتاء حرام لأن الاحتكام إلى العامة في المسائل القوية المصيرية لا يجوز ثانيا وضع دستور لأمة مسلمة لا يجوز أن نضع لأمة مسلمة دستورا لا يجوز يجوز وضع القانون لكن لا يجوز وضع الدستور وضع القانون يعني التشريعات التفصيلية القوانين المنظمة لحياة الناس وتعاملات الناس مع بعضهم بعضا ومع دولتهم ومع رئيسهم ومعها فوضع القوانين لا بأس على أن يكون من الشرع الله تبارك وتعالى لكن وضع دستور لا جوز كلمة الدستور كلمة غير عرضية غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة وإنما كلمة دستور معناها القواعد الملزمة التي يستنبط منها القوانين هذه القواعد الملزمة موجودة أصلا من يومي بُعِثَ رسول الله راسل وهو القرآن والسنة فالقرآن والسنة مجازاً هما دستور المسلمين وضع قوانين كما تشاء ولكن خذها من هذين المصدرين من الكتاب ومن السنة ومما تشير إليه في المصالح المرسلة والعرف والبرأة الأصلية والقياس والإجماع لا بأس كل هذا أن يكون لدي أدلة الأحكام لكن وجود دستور في دولة مسلمة لا يجوز أصلاً ويأسم من وضع دستورا لأي بلد مسلم ويأسم أكثر إن دع المسلمين الاستفتاء عليه ويأسم المسلمون ان ذهبوا للاستفتاء عليه لأن الاستفتاء مبدأ مبدأ ديمقراطي يسوي بين الجميع ويجعل العامة هم الذين يضعون مصائر الدولة وضع مصائر الدولة للعامة لا العامة يحكمون وليس لهم تدخل نهائي في الحكم كذلك تسوية العامة بعضهم ببعض لا يجعل لأن الله جل لم يسو بين المسلم والكافر قال فنجعل المسلمين كالمجرمين ففي هذه الحالة سترى في الاستفتاء أن النصراني صوته مثل صوت المسلم وهذا لا يجوز وسترى في الاستفتاء التسويبن الذكر والأنسة وهذا لا يجوز من وجهين الوجه الأول أن المرأة ينبغي أن تقر في بيتها ولا تخرج لمثل هذا الوجه الثاني أن شهادة المرأة مرفوضة إلا في مسائل الديون على أن تكون امرأتان ورجل لا تنفرد النساء بهذا يضاف إلى ذلك أنك سويت بين المرأة والرجل وقد قال الله عز وجل وليس الذكره كالأنسة الشيء الثالث أنك سويت بين العالم والجاه فيذهب أفقه أهل الأرض ليدلي بصوته صوتا واحد ويذهب سائق التكتك ما احترم من سوي التكتك لكن يذهب أجهل الناس ليدني بصوت مساوي لصوت أعلى الناس ففيه تسوية فإذن هذا كله اسم عظيم ولا يجوز و و و والرئيس ولي أمر شرعي يطاع في المعروف وهذا الأمر في الدستور ليس من المعروف فلا طاعة له فيه دون نزع الولاة الشرعية يعني إن قال لك أحد تذهب الاستفتاع قوله لا لا يجوز قل لك لا تعترب بالرئيس مرسي ولي أمر نعم هو ولي أمر شرعي على الرأس والعين وله السامة والطعف المعروف فقط وهذا الأمر ليس من من المعروف فلا يجوز الذهاب لا بلا ولا بما عمر لا يجوز مبدأ الذهاب لا يجوز فبدا وحزيفة رضي الله عنه ذكر حديثا عن الفتن وذكر أن الفتن تصيب القلب تنكت فيه نكة سوداء أو نكة بيضاء نكة البيضاء لمن ثبت على الحق وقال اذا اردت ان تعرف النكته في قلبك نكته سوداء او بيضاء فانظر هل هل انت اصبحت تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف قد اصابتك الفتنه فالذين كانوا يقولوا حرام ثم الان يقولون حلال يبقى اصابتهم ايه الفتنه الذين كانوا يقولوا الاستفتاء حرام ثم صاروا يقولون حلال فاصابتهم الفتنه الذين كانوا يقولوا الانتخابات حرام ثم صاروا يقولون حلال الذين كانوا حرام ثم صارت حلالا واسس حزب الزور ولا كل من من شيء إلى آخر فقد أصبته الفتنة فجميع المشايخ الموجودين مفتونون لا طاعة لهم ولا اتباع لهم كده خلصت؟ خلصت الحمد لله وكذا سلام على عباده الذين وصل وصلي وأسلموا على خير خلقه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة أما بعد عباد الله فإن الناس الآن فريقان كما فروا وربانا تقول لنفسك هل فتلة تحدث في الميادي ولن أذهب إلى الميادي ولكن تأكد أنه إن استمرت الفتلة فسترق الدماء كثيرا وتزيد وإذا أريقت الدماء نشأت التأرار كل إنسان سيكون له سأر عند غيره وإذا نشأت السأرات استمرت الحروب ولن تستطيع الشرطة ولن يستطيع الجيش أن يوقف هذه الفتنة أبداً لن يستطيع إلا أن يعود الناس إلى رجدهم وأن يدعوهم العقلاء إلى الرجوع إلى الحق ولذا نحن ننادي الرئيس ونطلب منهم أن يتراجع عن هذه الأشياء التي قالها الإغلام الدستوري وغيره لا بأس بالتراجع بل يزيده شرفاً وقدرا وقيمة أن يقول للناس أيها الناس إني كنت ما أصدرت قراراتي وجدت الكثيرين يعفرضون عليها وحدث بذلك ما يحدث فتنة فوالله حتى لو كانت هذه القرارات صحيحة وفيها خير ومصلحة فإني أتركها حسما للدماء وأرجع عنها منع للفتنة لأن رئيس البلاد هو مثل الأب والأب لا ينبغي له أن يتحيز إلى ولد دون ولد حتى لو كان أحدهما صالحا والآخر صالح بل الأب يخاف على الجميع ويقرر الجميع فنتملك أن يوفقه الله وأن يهديه وأن يرشده إلى أن يتخلى عنها وأن يوجد هذا الاستفتاء بل أن ينغيه لأنه في الحقيقة لا ينبغي لدولة مسلمة أن يكون فيها شيء يسمى الدستور لا ينبغي أبدا أن يوجد في دولة هي مسلمة شيء يسمى الدستور هل تعرفون أن الرئيس لو أمسك نسخة من المصحف الشريف وقال هذا هو الدستور لا دستور غيره هذا هو الدستور ولا دستور غيره أدر الشعب إذا الاستثاء عليه لا يجوز هذا الاستثاء لأن هذا يصح أن يعرضه كلام الله على الناس بحيث أن يقولوا رأيهم والاستفتاء طلب الفتوى هل تطلبوا الفتوى من العوام بحيث أن يقول الناس رأيهم في قوله الله بحر أو رأيهم في أن الله خلق السماوات والأرض أو رأيهم في أن الله حكم بكذا أو حكم بكذا الدولة المسلمة فيها شيء متعارف عليه الذي يسمي كلمة الدستور التي غير عربية اقرأ القرآن كلها اقرأ السنة كلها لن تجد كلمة مها دستور أبدا الدولة المسلمة فيها كتاب وفيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحتاج إلى شيء يسمى الدستور ولكن تحتاج إلى قوانين تربتق كلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع أهل الفقه وأهل العلم يضعون هذه الأحكام ويلزمون الناس بها لا فلذا أدعوكم في نهاية الخطبة أنه لا مشاركة في الاشتباكات ولا مشاركة في الاستفتاءات أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة يعز فيه أهل الطاعة ويهدا فيه أهل المعصية أسكر الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدا فيه أهل المعصية وأن يبين للجميع الحق حقا وأن يرزقهم اتباعة وأن يبين للجميع الباطلة باطلة وأن يرزقهم اجتنابه نسأل الله أن يحفظ بماء المسلمين أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله ذي ولكم حكم الاستفتاء على الدستور ثاني كل يوم دستور كلمة دستور ليست كلمة عربية بل هي كلمة تركية وفارسية دستور يعني الإذن والمفهوم كلمة دستور حين ادخلت الى عالمنا الاسلامي يعني اصول يستخرج منها القوانين اصول يستخرج منها القوانين يعني زي لما تدرسوا في الرياضة كده في القعدة وفي التمرين عارفين القعدة والتمرين يعني نقول مثلا ان المسلثان المتساو المتساوية الاضلاع متطابقات دي قعدة معروفة المثلثان المتساوي الاضلاع لو ثلاث اضلاع في مثلث يتساووا مع ثلاث اضلاع اخرى في مثلث اخر فيتطابق هذا المثلث هذا المثلث القاعده موجوده طبقها انك تجيب مثلث متساوي الاضلاع ومثلث اضلاعه وتحطهم هتلاقيهم متطابقين فالدستور هو قواعد يؤخذ منها القانون قواعد يؤخذ منها القانون <تصفيق> يعني احنا نقول مثلا حتى في شرع ربنا عز وجل في قواعد وفي فروع القواعد زي أصول الفقه والفروع زي الفقه نفسه فأنت تقول مثلا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. هذه قعدة آية وقعدة نجد أن طبقها إنسان في صحراء جاء عزوان شديدا أشرف على الهلاك وجد لحم ميته هل يأكله؟ نعم هذه مسألة فرعية أخذنا حلها حكم الحل من القاعدة التي تقول فمن اضطر غير باغن ولا عادن فلا اسمع لي تمام كده يبقى هناك شيء في كل التشريع دينا فيه تشريع ربنا تبارك تعالى قاعدة وفرع قاعدة واستنبار الدستور هو قواعد يستخرج من القوانين احنا لسنا ضد القوانين ولكن ضد ان يوجد دستور في الامة الاسلامية غير الكتاب والسنة لا يمكن, لا يمكن. ابدا اي امة تقول سنضع دستورا خلاص من اول ما تقول سنضع دستورا هنا قد كفروا كفرا أصغر اول ما يقولوا بس هيا بنا نضع دستور يعني يعني اصدار قرار من الرئيس بتاسيس لجنه تاسيسيه لوضع الدستور هذا الكلام كفر مجرد مجرد اذنه وامره بانشاء لجنه اسمها اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور هذا كفر لأنه لا يجوز أن يوضع دستور للأمة المسلمة الأمة المسلمة موضوع لها دستور جاهز موجود وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ فدستور الأمة الإسلامية هو الكرآن والسنة وما يلي للقرآن والسنة من إجماع وقياس ومصالح مرسلة وبراءة أصلية و... و... واستحسان و... والعرف وغيره يجب على المسلمين وطول عمر المسلمين يضعون تشريعات وقواعد وتشريعات وقوانين مستنبطة من إيه من دلائلة الأحكام الكتاب والسنة وما يليها فكون يوجد ناس لتأليف دستور أولا دستور هذا كفر لازم الله يبا إذن وجود دستور غير الكتاب والسنة في الأمة الإسلامية غير جائز وبالتالي الاستفتاء عليها يكون غير جائز لو تاب الرئيس ومن معه وقالوا لا لا خلاص استوبنا لا استوب استوبنا خلاص احنا عندنا هو الكتاب والسنة والإجماع والقياز هؤلاء هي هذه القواعد التي استنبطنا القوانين تابوا الله يتركوا على نزاله هيا يا الشعب استفكى عليه بدا كفرتان لأنه لا يجوز للناس أن يوافقوا على الكتاب والسنة ولا يفقوه ومعبير والعبد يقول لأي رأيك هو ربنا قال إيه رأيك وتصلي ولا لا ما رأيك وتزكو أولا ولا قال من لم يصلي فقد كفر العهد الذي بيننا بنام الصلاة وقال كتب عليكم الصيام وقال فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فربنا فرض فروض ليس لكي تنقش الله وإنما تقول سمعنا فالكلام الموجود في الكتاب والسنة ملزم لا يجوز الاستفتاء عليه يبقى أي استفتاء أيضاً, أيضا لا تجوز حتى لو كانت دستور إيه؟ الكتاب والسنة وبالتالي لا يجوز للناس أن يذهبوا ليقولوا نعم أو يقولوا لا لا يجوز, لا يجوز أبداً. إذا كان هناك أمور شديدة تحتاج إلى تقعيد وليست استنباطوها من الكتاب والسنة ظاهرا يعني مساء الجدت والولماء الموجودون لا يستطيعون استنباطها من الكتاب والسنة ففي هذه الحالة يجتمع أهل الخبرة والعلم فيضعون قعدة لهذه المسألة هل يستفتون الناس عليها؟ لا لأن الأمور العظام لا يستفتع عموم الناس فيها وإنما فقط يستشار أهل الخبرة وصفوة الناس فيها فإذا ما يحدث الآن هذا كله ضد دين الله توركتها نحن نلعب لعبة اسمات ديمقراطية الدولة الآن في لعبة اسمات ديمقراطية فلا تسألني عن شيء فيها لأن نحن نتعامل مع دين الله وهم يتعاملون مع دين الغرب فأنا لا نكر الأمور في بعضها فبرة مسألة الديمقراطية مسألة الاستفتاء مسألة الدستور مسألة الانتخابات مسألة البرلمان مسألة الأحزاب كل هذا برة دين الإسلام تمام. وبالتالي لا يجوز المشاركة بأي صورة من الصور إلا التحذير تحذير الناس من المشاركة فقط لغير كده وضح تقول لي سلبية أقول لك أمه ليه؟ ما هو أمو في أمور ينبغي أن تكون فيها سلبيا حين يدعوك أحد الناس إلى شرب الخامرة فتمتنع أنت سلبي حين يدعوك أحد الناس إلى الزنة فتمتنع أنت سلبي حين يدعوك إلى أكل الربة فتمتنع أنت سلبي يا مرحبا بالسلبي إن كانت السلبية في طاعة أمر الله فنشهد السقلين أمن جميعا سلبي واضحي شوال كده ببساطة شديدة فلا يجوز الذهاب إلى هذا الاستفتاء أبدا تقول طيب ولكن طوعة ولي الأمر واجبه ولي الأمر هو الذي دعان إلى هذا نقول ولي الأمر يطاع في المعروف أما إن, أدى إن دعان إلى ما أصيه فلا طاعة لمخلوق في ما أصيه الخلق لا طاعة, لا طاعة في ما أصيه الخلق أبدا إن قال تعالوا إلى شيء محرم لو دعانا شرب الخمر نفعل ذلك لا لا نفعل ذلك نقول سمعنا وعصي سمعنا وعصي فهو الآن الرئيس دعا جموع الشعب المصري إلى المشاركة في الاستفتاء نقول له سمعنا وعصينا سيبت الرئيس لا يجوز نعم لا يجوز. استفتاء الناس على الختام مثلا على أي شيء لا يجوز حتى لو قلت لك شيء لو, لو الرئيس مثلا في دولة ما أي دولة أي دولة, أي دولة مسلمة قرر الرئيس شن الحرب على دولة كافرةٍ مجاورة ولكنه لا يدري حسابات القوة هل ينتصر او لا ينتصر فيحتاج الى تأييد الناس فيستفت الناس هل نقاتل هؤلاء الاعداء الان ام نؤجر القتال لا يجوزايا وانما يستفت الخبراء في هذه الاستفتاءات ترسيخ للديمقراطية التي يكفر فانت في الاستفتاء سترسخ مبدأ مساواة الناس في التصويت فيستوي صوت أكبر عالم في الدنيا مع أصغر سواق تكتك في الدنيا ما احترم الساق في التكتك لكن ليس هذا مجال ستستفتي ساق في التكتك في الله ما هذا ثم إنه سيستوي يستوي النصران والمسلم وستستوي المرأة والرجل وكل هذا لا يجب سرع فالموافقة على مبدأ الاستفتاء سواء بنعم أو بلا هذا الموافقة معناه إيمان بالديمقراطية وخفره بعباد الإسلام واضح يا شباب انا لسه هكلمك في هذه المساله